بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين ومن مسرفين وكان رسلا من نبيين في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤون فأهلتنا شج منهن ضغشاء ومضى نسل الأولين ولئن سألتهم أن خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقنا العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدًا وجعل لكم فيها السبل وجعل لكم فيها السبل لعلكم تهتدون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 وَجَعَلنا لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا ورنين وان الى ربنا لمن قلب وجعلوا من عباد لَوَّجُهُهُمْ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَذِبٌ أَوْ مَن يُنشَأُ فِي الْحَيَهِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ بِينٍ وَجَعَلَ لَمَلائِكَةٍ فِى الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ نَفْسًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وقالوا لهم ش وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مسرفوها اب قال إبراهيم لآبائه وقومه إني براء إني براء إن تعبدون إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين وجعلها ما تعطوا هؤلاء وآبائهم حتى جاءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولن نجى.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 يا ورحمة ربك خير مما يجمعن ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكثر بالرحمن لجعلنا لمن يكثر بالرحمن بيوت امسقفا سقفا, سقفا من بَنِيُّهُ وَمَعَارِجُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتٍ مِنْ أَبْوَابِهِ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ وَمَن يَعْشُرَ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ نُقِيَضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْصَبُونَ أَنَّهُمْ وَيَحْصَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى بئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أو تجد العمي أو من كان في ظلال النبيين، فإننا نذهب نبكف، فإن منهم تقبلون، أو نري أنك الذي وعدناهم، فإن عليهم مقتربون.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 ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من سحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يتاد يبين فلو غيرت من ذهبه أو جاء معه ملاك مقتدرين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أنسفنا تقمنا منهم فأغرى 119. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين 110. ولنا ضرب ابن مريم مثلا إذا قولك منه يصدون 111. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا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 وَإِنَّهُ لَعَيْنٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَسْتَمْتِرُنَّ بِهَا وَاكْتُبْ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 وظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الشاعة أن تأتيهم بغتة, أن تأتيهم بغتة وهم اليوم ولا أنتم تحذنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من فيها ما تشتنه الأوفس وتلفد الأعين وأنتم فيها خالدون فيطاف عليهم بصحاف من ذهب وأقواس وفيها ما تشتنه الأوفس وتلفد الأعين. فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون إن المجرمين انهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكن لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا مالك ليقضي علينا ربك قال إن كنا كذوون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمر فإن مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجوا فلا ورسلنا لديهم يكتمون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فدرهم يخوض ويلعب حتى يلاقو يومهم الذي وعدون فدرهم يخوض ويلعب حتى يلاقو يومهم الذي وعدون وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إنا وهو الحكيم العليم وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُزْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَهُمَا وَعِلْدَهُ عِلْمُ الْتَأْرِيْتِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَ إِلَّا مَنِ اشْهَدَ بِالْحَقِّ وَهُوَ يَعْلَمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَنَّايُفَكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰ